الله أ ك م و س ل ل ه أكبر النابلسي م ل للعلوم ا ل د ي ي ن إ ا س ل ا إ ي ا ك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 التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون, الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناغون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين أ َ كان ََ للنبي ِ والذين َََِّ آ م َ ل ُ و ا أ َ ن ْ يستغفروا ََُِْ للمشركين َُِِْ ولو ََْ كادوا َ ا و ِ ي القربى من ِْ بعد َِْ ما َ تبين ََ لهم َُْ أ َ ن َّ ه ُ م ْ أ َ ص ْ ح َ ا ب الجحيم ِ وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده ت وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله ت ب ر أ منه ان ابراهيم لاواه الحليم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 ث موسوعه ل ي النابلسي ل ل ه ل و م ا ل ت و ا ب ا ل ا م ي ه لا يرغبوا ن ومن حولهم من حولهم ل ا ا يتخلفوا عن رسول الله ولا بانفسهم عن نفسه ذلك ب أ ن ه م لا يصيبهم ض م ا ولا نصب ولا م خ ن ص ه في سبيل الله ولا يطعون موطئا, موطئا يغيض الكفار ولا ينالون من عدو الا ن ي ل كتب لهم به عمل صالح إ ن الله لا يضيع أ ج ر المحسنين ولا ينفقون نفقه صغيره ولا كبيره ولا يقطعون و ا د ي ا إ ل ا كتب ل ك م ليجزيهم الله أ ح س ن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لي ولكن يجب ان ي ك و ا ك ا ج ر ا ء ت ف ق ت ل ف ه في ا ل د ي ن و ل ي ن ط ر و التي يمكن ان يكون هناك اجراءات مختلفه ش ي ك م غلظة ه الهدى شركه دعويه ن ا ل ل غير ربحيه أ ك ب ذ ا ل ل س ا م ع ل ي ض م و ر اجتماعي